بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبه الاتقى الذي يأتي ما له يتزكى وما لي أحد عنده من نعمة تجزع إلا بتغاض وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى